بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه جاء في الحديث عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام ليله بمكه من الليل فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أواها الأواه هو كثير الرجوع إلى الله يعني أي شيء بتذكره بخشع رأسه أي شيء بيبكي أي شيء مع أنه كان يعني في الجاهلية شيء وفي الإسلام شيء آخر وكان أواها فقال اللهم نعم يعني لا تكتر يا رسول الله تتعب حالك أكا مشهد وأنا مع أول من يشهد لك بلغت رسالة لا تعيد أكتر من ما تتعب يا رسول الله اللهم نعم وحرطت وشح له سيدنا عمر حتى النبي ما يعني يكلف خاطره يعني أكتر منه صار يشرح سيدنا عمر اللهم نعم وحرطت وجهنت ونصحت فقال صلى الله عليه وسلم ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه منذ يصار ينظر الله عز وجل دينه على كل الأديان ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه ولا تخاضن البحر بالاسلام ولا يظهره ولا ياتينا على الناس زمان يتعلمون فيه القران يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرانا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا يعني على التكبر أعرف على القرآن الكريم أنا اليوم حبصان كذا من القرآن الكريم أنا طيب ما هو مباهى أنا بأقرأ باليوم خمس أجزاء بأقرأ باليوم كذا ما هو للمباهى هو للتطبيق هو للعمل فيقولون من ذا الذي هو خير منا فهل في أولئك من خير شوفوا شبيه حديث أبار على الكن كما نفس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله من أولئك قال أولئك منكم واولئك هم وقود النار يهجر القران من هو كافر؟ اكيد مسلم اللي بده يقرا القران الكريم اكيد مصلي فهو واحد منكم من الامي يعني هؤلاء يقرؤون القران التباهي يقرؤون القران للتفاخر يقرؤون القران ليقال عنه انهم قارئون للقران الكريم لذلك جاء في الحديث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا اعلم الا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال إني عالم فهو جاهل. ما أنت تشهد على حقه أنا بعرف وأنا كذا إبليس أول من قال هذه الكلمة قال أنا خير أنا خير ما هو هذا ما له أنا خير منه طيب معا أنت لما أبلغ أنا أعلى من النبغ لو اقول أنا عالم معا أنت أنا بوصفك بغير العلم معتصار فيني هذا أو الجهل إذا ما كان هو هذا الجهل بعينه هذه القضايا كلها تدعون الا نتخاصم أن لا يكون هناك جدال أن لا يكون هناك مراء أن يعرف كل إن إنسان قدر نفسه رحم الله وأن عرف قدره فوقف عنده لذلك في الحديث جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المراء يعني الجدال والخصام، وأنت جيب في قضية فضية تنعرف بعد أن تقول له يا أخي هيك أخي دينا النباة وانا بنقول اللي سمعته وانتنقول اللي سمعته أما كل واحد من تحيزنا رأيه ولازم يكون رأيه هو اللي صح ولازم يخسر الطرف الآخر ولازم يخجل الطرف الآخر حتى يربح هو هذا الجدال هذا المراء طيب النبي عم بيقول صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو مبطل يعني في ليك أعرف ليش وهو محق به من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في رمض الجنة ومن تركه وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في اعلى الامر يعني عم يعطيك البداية بدايه الأعلى الاعلى طب ترجى الاعلى يكون اخلاقك حسن له اسمع من آخرين يا يعني وقال له انا بعرف هيك وبس ما في حاجه اجادل ولا في حاجة أناقش اناقش وابدا بلش وانا عم انصح فكرتي لا الغايه من ذلك أقول له الحق فإن كنت أنا محقا به أخذ ذلك الأجر أن يكونه في وسط الجنة إن كان الإنسان نطق به فالاولى مباشرة أن يقتصر على الكلام بعرف حالي مالي على حق أو ما بعرف حالي إنه معي الصح ولا لا لا جاد لا جاد الأبد في ذلك والحديث عن روايات أن زعيم ببيت في ربع الجنة لمن ترك المراء وهو محق وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو مازح وببيت في اعلى الجنه لمن حسنت سيرته نسال الله عز وجل ان يحسن سيرتنا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه